انت حره in je ما دام dan in mijn in je leven, maar dan اثرات سمحتي لي كلام صحباتي ما تقول لي انت بكرة قلبت مصير البيت والصدره قولي لي انت بكرة قلبت مصير البيت والصدره ما النصي حبيب الاصطفاك كان ليه وبراكي كان تغريني ليه وبراكي ما في الدراتي لي في كلام صحباتي كلام صحباتي الدرج الدرج في كلام صحباتي الدرج الدرج Dim ihti lay